السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهم المواضيع التي ينبغي أن نتحدث عنها اليوم خاصة مع اتساع رقعة الإسلام وسفر المسلمين من بلد إلى بلد انتقال الثقافات سهولة التواصل بين الناس سواء عبر السفر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها ا و الدخول أحيانا في غرف البالتوك والنقاشات عبر الشات وغيره يدخل أحيانا أعداد من المسلمين المجتهدين أو أحيانا المخطئين ولا يعطون صورة مشرقة عن الإسلام هل الإسلام أمر أصلا بحفظ سمعة الإسلام هل كل واحد مني يعتبر على ثغر من تغور الإسلام أم أن الذي مسؤول عن سمعة الإسلام هم فقط المشايخ والعلماء والناس الوجهة الذين يعني ربما يكون اللوم عليهم أكثر من غيرهم بعض أبنائنا اليوم الذين ن ا يسافرون إلى بعض البلدان ثم تستحي أحيانا أن يشار إليه ويقال هذا مسلم مع نظرك إلى كيفية لبسه أو عدم التزامه بالأنظمة أحيانا أو أحيانا عدم أدبه وعدم أخلاقه الحسنة أو صدور كلمات سيئة منه يقع والله يا جماعة مواقف كثيرة في مثل هذه الأحوال ولما تنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه كان حريصا على أن يحفظ سمعة الإسلام يعني لا تكثروا الكلام عن الإسلام لا تعطوا صورة سيئة عن الإسلام هل نحن مسؤولون عن سمعة الإسلام اليوم أم لا هذا مهم جدا نتحدث عنه اليوم في مسافرون يسعدني والله أن تكونوا معنا السلام عليكم يا شباب يا مرحبا يا بكم والله ألا يا أحمد يا س ا م أ و ص ا ل ح أهنك طيب طبعا يا شباب اليوم الموضوع يعني يعتبر من المواضيع ان ص ح التعبير الفكريه لكن ممكن ا ن تنزلها على ت ن ز ل ا على الواقع كثير من الناس يحكمون على ا ل إ س ل ا م من خلال تعاملهم مع أ ف ر ا د من المسلمين و أ ن ت أ ي ض ا أ ن ت ا ل آ ن لو فرضا كان عندك بقاله وبعدين وظفت عندك عامل فرضا صيني مثلا م ث ا يعني او مثلا هندي و باكستاني ولا و ا على من أ ي بلد ثم هذا العامل تفاجات انه بعد شهر سرقك سرق البقالة ولعب بالأموال وهرب ثم جلست البقالة مقفلة مثلا لمدة سبعين ث ل ا ث ه وبعدين وجدت لك عامل ثاني وصار صيني من نفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ البلد و ج ا ت وعينت عندك وحرصت أن يكون ذكي وجيد جلس شهرين ثلاثة وسرقك وهرب ثم جلست م... البقالة مقفلة بخل... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> البقالة مقفلة لمثل ستة شهور وبعدين اضطريت وعينت نفس, نفس هذا البلد صيني ثم سرقك لو ج ا ك صيني رابع بيتعين ماذا ستقول لا يمكن كلكم حرمية كل الصينيين حرمية ولو ج ا ك واحد وقال والله يا أخي أنا عندي شركة كبيرة وجايب مثلاً مئة فيزا لعمال، وأفكر تقترحها ليجيب من أي بلد العمال، تقول انتبه من الصين،, من الصين قال ليش يا أخي، الصين فيها أكثر من مليار، خمس العالم في الصين، كيف ما أجيب من الصين، مهندسين أطبة، لا لا لا، حرمية، كل الصينيين حرمية، أنت من طبيعة الإنسان أن يحكم على الكل من خلال تجربة البعض، وهذا واقع، ا ن ت الآن لو تأتي، مثلا تشتري مثلا مئة قطعة من شيء معين ل ا تنظر ا ل ى المئة تنظر إلى نموذج صحيح. وتحكم, وتحكم على الباقي من خلاله سواء الطعام والشراب واللباس والغير ذلك مشكلتنا اليوم يا جماعة أن بعض الناس يحكموا عن الإسلام من خلال تعامله مع أفراد معينين وربما كان هؤلاء الأفراد كذبين ا أو كانوا سرقين ا و كانوا ربما مغتصبين ا و غير ذلك فيحكم على المسلمين كلهم من خلال هؤلاء الأفراد بل إنني لا أنسى والله يا جماعة قبل أكثر من 15 عاما كنت في أ ح د البلدان في أ و ر و ب ا فاقبلت لاقدم ن ص ي ح ة ادعو للاسلام واحد يعني واحد غير مسلم فكنت جيت اتكلم معه عن ا ل إ س ل ا م فلما التفت الي قال لي انت من وين قلت والله انا م ف ر سعودي ا ر ب ي ا طب ما كان يعرف السعوديه العربيه فقلت طيب السعوديه ا ل ع ر ب ي ة كذا ك ذ ا قال يعني انت عربي ق ل ع م قال روح شوف العرب في الخمارات انصحهم ت ج ي تنصحني انا فكأنه طعنني بطعنه هو حكم على العرب كلهم من خلال تعامله مع أربعة أو خمسة رآهم ت ر د د و ن على خمارات وربما أيضا يفسدون ويعملون مشاكل ومضاربات و... و... ويعملوا قضية في, هذه... في هذا المكان فحكم على كل المسلمين من خلاله لذلك يا جماعة الصحابة كانوا يعتبرون أنفسهم كل واحد يعتبر نفسه على ثغر متغور الإسلام لا يرضى ان يؤتى الاسلام من ق ب ر والنبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا عن يعني عن ما يتحدث الناس عن ا ل إ س ل ا م ا ش نظره الناس عن ا ل إ س ل ا م انا ا ش ع ط ي ت الناس عن ا ل إ س ل ا م وهذا واقع لذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذ ه ي ب ة بين اصحابه قسم مالا جي عليه عليه الصلاه والسلام بغنيمه من م ا فقسمها قسم عليه ا ل ص س ل ا م على من يرى أ ن ه يستحق أ ن ي أ خ ذ من هذا المال فاقبل ا ل رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وجعل يصرخ قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أعوذ بالله تتهمني في نية إذا ا ن ت تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نية أجل من اللي سريم نيتك إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف الله ويبهو وزع الفلوس حسب هواه أجل من من اللي بيخاف الله فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء الله يأمنني على القرآن أ ب ل غ ما أغير ولا أبدل واتما تأمنوني على شوية فلوس ا ن ا ما أ خ ذ ت ن نفسي وزعته ألا تأملوني وأنا أمين من في السماء فقام أحد الصحابة قال يا رسول ا دعني أضرب عنك هذا المنافق ه ذ ا غير مؤدب معك ويتهمك وهذا يضرب عنك حتى يتأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيش اللي منعه لم يمنعه أن هذا الرجل لا يستحق القتل لا وإلا فإن من الردة عن الإسلام إ ه ا ن ه القرآن أو إهانة الكلام بسبب الله تعالى أو سبب النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> يعني الذي يسب النبي ع ل ي الصلاة و س ل ا م ا ر ت ك عن الإسلام فهذا الرجل أصلى النبي ع ل ي الصلاة و ا ل س ل م يرى في نفسه أن هذا يستحق القتل لكن إيش اللي منعه من قتله سمعة الإسلام, الإسلام. حتى لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه لأن الناس البعيدين لن يقولوا ا و قتله لن يصلهم القصة مفصلة يصلهم بس الحادثة ا و محمد قتل واحد من أصحابه بس فيقولوا ا و والله زين بدأ الخلاف بين المسلمين إ ذ ا هذا الرجل ما عنده وفاء لأصحابه ما عنده حب لهم يعني زعل عليه وقتله ف و ع ل ي ص ل ا و س ل م كأنه يقول ا ن ا ما همني الرجال يا عمر تقتله لما تقتله أنا همني سمعة الإسلام هذا هو المهم لما الإنسان يتعامل في مثل هذه ا ل م س ا ل مثل مثلا لما واحد فرضاً يعني, يعني امرأته أو ابنته تخرج بصورة سيئة ا و م ث ل ا فرضاً عندها خادمة في البيت وغير مسلمة وتخرج م ث ل ا بصورة سيئة فجاء واحد ن ص ح قال يا فلان ترى لا يليق الخادمة هذه تخرج بهذا اللباس المتبرج فقال يأخذ هذه شغالة وبعدين غير مسلمة قال ليست القضية كذا لكن أنت سمعتك الناس ما يدرون هذه شغالة ولا بنتك ولا زوجتك ما يدرون الذين يمرون ما يدقق ينظر والله هذه من أي بلد والله شكلها شغالة ليست شغالة هذه لابسة لبس فاضح وطالعة أنا أخشى على سمعتك لا أخشى على سمعة هذه الخادمة بالذات إنما أنا أخشى على سمعتك أنت وعلى الكلام عليك والانتباه لهذا أمر مهم نحن لا نتكلم عن سمعتنا الشخصية نحن نتكلم عن سمعة الإسلام عموما لذلك حتى في مواقف أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل رسائل إلى أقوام آخرين يريد أن يوصلهم سمعة عن الإسلام معينة يعني مثلا لما انتهت غزوة حنين والطائف ج م ع بين ي د ي النبي عليه الصلاة والسلام غناء لم تجمع بين يديه طوال يعني الغزوات التي وقعت في تاريخ الإسلام غناء من الذهب والفضة والبقر والغنم أشياء الصحابة عمرهم ما رأوها فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وزع وزع وقف ينظر إلى مجموعة غنم بين جبلين وادي بين جبلين فجاء وقف ف جانبه صفوان بن أمية صفوان كان لم يدخل في الإسلام بعد ومع ذلك خرج معهم إلى المعركة ل أ ن كان قد سلف المسلمين مئة درع الدرع هو قميص م ن حديد يلبس فهو خايف عليها ا ن ه ا تضيع فطلع معهم يحرسها بس ولا ما قاتل ولا شيء تأمين. تأمين خايف عليها فلما رآها قال يا محمد ما ا ح س ن هذا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رأس من رؤوس قريش وأن في مجموعة من الناس يعني يرون صفوان ماذا يفعل ويفعلون مثله صح. ويسمعون كلامه أكثر ما س م ع ه م كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا و ك ا ل ت أنباء متنقلة ممكن ا ن ا ا س ت ع م ل ه يمدح الإسلام في كل مكان فلما قال ما ا ح س ن هذا المال قال أعجبك قال نعم قال هو لك ا ل ل هالي ق تشوف هدية لك الإسلام ما يقوم على مجموعة غنم ولا مجموعة ب ن الإسلام أعظم من ذلك هو لك ماذا ف ع ل قالوا فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما هو بواحد خايف ويمكن الله ما يعطيني يمكن الله ما ينصرنا تدري تمسك بالهزر لا هذا يعطي لأنه واثق أنه يأوي إلى ركن شديد وأن الله بينصره ويعطيه وبالتالي تجد ا ن ه واثق من هذا ولا عنده مشكلة تهو لآن يا أبو عبد الرحمن أنه أصح نظرة البعض للإسلام في رموز معينة وهذا للأسف ا ن ه أصبح عند الشباب بعضهم للأسف أنه يرى أنه الإسلام أصبح دقة قديمة ا و موضة قديمة الآن إذا تبغى تتطور تبغى تتحدث وتصير يعني جديد اتبع الغرب ا و غير المسلمين في طريقه حياتهم ط ر ي ق ة معيشتهم عشان تبتعد عن غبار عن تخلف, تخلّف المسمى مزعوم على ا ل إ س ل ا م كان عليه وهذا م ش ك ل ة لذلك انا اقول يعني كل انسان لازم يعطي صوره طيبه عن الاسلام يعني م. فرضا شاب ذهب يدرس في الخارج يمكن هو الوحيد المسلم والقاعه كلها غير مسلمين اعطي صوره طيبه عن ا ل إ س ل ا م يا اخي خ ل ه م لما يتكلمون عن عن المسلمين يتكلموا صوره طيبه والله يا اخي انا م ر ة كنت في في اظن في بريطانيا او في غيرها ذهبت اخذ د و ر ة في ا ل ل غ ة فيحدثني أحد الطلاب المبتعثين سعودي يقول يا شيخ واحد من زملائي أراد ي ا ت ي يدرس فاتصل بي قال شوف لي عائلة مناسبة أسكن معهم سبعين ثلاثة أخذ دوره في اللغة أنت لما تذهب للعائلة مباشرة يكون أرخص لأن لما تذهب ع ل طريق معهد فالمعهد يأخذ, يأخذ نسبة عليه يقول فذهبتي لعائلة وقلت أنتم تستقبلون طلاب قالوا نعم قل طيب في واحد بيأتي قالوا طيب مرحبا وهذا الغرفة وهذا كذا ونأخذ ع ل ي ه كذا في الأسبوع فقال من: وين؟ قلت والله من سعودية فقالت على طول ا ل عجوز قالت لا ا شكر تانكي فريم ب ر ش لا, لا لا في واحد صيني بيأتينا شكرا شكرا لا لا ق فما ه م قبل شوية تقول ممكن يقول كل شكرا فذهبت إلى نفس الحارة ا ل ى و ح د ة عجوز ثانية قالت نعم ممكن بس ا ن ا أخذ كذا في, في الأسبوع اسبوعيا نسدب قلت طيب لكن قالت م ر ح م ا و ق ل سعودي ل ا شكرا سعودي لا لا والله يحدثني ب ن ف س يقول يا شيخ مريت طبعاً ومتى قال لي ه ا الكلام كان عندي اجتماع مع الطلبة المبتعثين يمكن حول مئة ت ق ر ي ب ا كنت في محاضرة فسألني ه ا السؤال قال ي شيخ أريدك تلقي كلمة حول ه ا ل م و ض و ع يقول فمررت على بيت ثالث ونفس الشيء أول ما د ر و ا أنه سعودي قال لا ش ك ر ا ش ك ر ا يقول فقلت يا جماعة أكيد في السر فرجعت إ ل البيت الأول وتكلمت مع العجوز بلطف وحاولت أن ا أعرف ما هو السبب فقالت تدري ما هو السبب قلت نعم قالت البيت اللي في ا و ل الحارة م أمريته، لكن كان عندهم طالب سعودي العام الماضي أيوة. وكان يأتي متأخر ويزعجهم بإغلاق الباب وصفق الباب ولما وي... يخرج م ا يطفي الأنوار اللي في غرفته، شوف أشياء بسيطة الحمام كان لا يعتني بالنظافة في الحمام وكان يأتي يفتح المطبخ في الليل ويأخذ ا ك ل ويخلي الخبز على الطاولات غير منضبط وغير نظيف وغير كذا ف... كلهم ع ط و ن ا هذه الصورة وحذرونا من أن يكون عندنا طلاب سعوديون ف ن ظ ر كيف نشر سمعة بلد كامل عن طريق شخص واحد نحن لا نتكلم تعطي صورة عن السعوديين ولا عن المصريين ولا عن ل س و د ا ن ي ن ولا عن السوريين ا ح ن ا لا نتكلم عن بلد نحن نتكلم ل ا تعطي صورة سيئة عن الإسلام خل, خل الناس لما يرون المسلم يشمون رائحة رائحة حلوة ينظرون إلى شكل لو الله معتني بمظهره بعض الناس الآن يكون في بعض البلدان و... ومظهر سيء بعد ن يقول يا أخي ما ح د يعرفني ل يستطيع ق ض ي ة عرفك إ ل ما يعرفك أنت الآن سفير صح. للمسلمين الناس ينظرون إليك نظرة مثل ما جاء في الحديث يقول ينظرون إليك ن ظ ر ة الطير إلى اللحم صح. دققون عليك عمدي طال عمرك أنا حسب اللي سمعت من بعض السملاء اللي راحوا دراسات خارج المملكة و ج ه و بعض الشباب السعوديين ل ن ق ل صورة سيئة عن الإسلام زي آه. بعضهم يقول لقينا في أحد أزقة والحانات آه. شاب سعودي أتوقع أنه ما كان له أمل أنه راح أنه يواصل د ر ا س ت أو زي كذا فكان معلق أكبر صليب على في صدره نعم ف س أ ل ه بعض الشباب ليش وكذا وليش كذا من قبيلة معروفة جدا فسألوا ل و ا و ل ل ه قاعد أ و ك ب العصر تبت واكب العصر وانت ما فكرت يعني انت من وين جاي ما فكرت بالفرصة اللي انت خذيتها اللي يتمنوها الاف الشباب والاف الطلاب وقاعدت تنقل صورة سيئة عن دينك وعن بلدك قال انا قاعد ا و ك ب العصر احسنت وهذه و هي مشكلة و ر ح ن لا ت ك ل م أيضا يا جماعة عن نقص صورة عن البلد او يعني انا ودي يكون كلامنا واسع اكثر لأن. نحن نتحدث فقط م. مع السعوديين نحن نتحدث مع كل العالم صحيح. يعني أتكلم مع مليار ونصف لا أتكلم مع 25 مليون أو 30 مليون أن كل واحد م ن ا مسؤول عن أنه لا ي ؤ ت ل الإسلام من قبلك يا أخي ذكروا أن معاوية رضي الله عنه لما يقولون كان بينه وبين الروم عهد بحيث لا قاتلكم ولا تقاتلوني لمدة كذا مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريش عشر سنوات من ا قاتل بعض أيضا معاوية عمل عهد بينه وبين الروم يقولون فلما كاد العهد أن ينتهي باقي عليه مثلاً أسبوعين ثلاثة وعهد م ث ل ا خمس سنوات وباقي منها أسبوعين ذهب معاوية وارتحل بالجيش وجلس ج على حدود الروم إيش ينتظر؟ نهاية الأسبوعين نهاية الأسبوعين ويهجم إذا هجم ق د انتهى العهد ا نحن م تفقيني ل ى تاريخ كذا انتهى أنتوا م ش ما استعديتوا يقولون فلما عسكر وعلم به عمرو بن عبسه رضي الله تعالى صحابي جليل أقبل على ف ر يقره وجعل يصرخ الغدر الغدر الوفاء الوفاء الغدر الغدر الوفاء حتى دخل وصل الى, إلى معاوية ودخل عليه قال معاوية ما بالك تصرخ قال لا تغدر قال والله لا أن أغدر أنا, أنا على الحدود أنا في بلد الإسلام ما دخلت بلاه ولا قاتلتهم في وقت العهد أنا أنتظر أ ن ت العهد بعدين أدخل وقاتلهم وأغزوهم قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يقول من كان بينه وبين قوم عهدا فلا يفجأهم بقتال حتى ينذرهم يقول يا ناس ت ر انتهى العهد اللي بيننا انتهى العهد اللي بيننا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إيش السبب؟ السبب ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الجهات ا و لا يريد الناس أن يجاهدوا لا لكن ليس كل الناس في ذلك البلد يعلمون ا ن العهد انتهى وليس كلهم سيتفقون معك على أن العقد فعلا انتهى ونحن ا ما انتباهنا ومدري إيش احفظ سمعة الإسلام الإسلام رحيم بكم صح بيننا وبينكم عهد وانتم أعداء وبيننا وبينكم عهد ونحن نرغب في قتالكم لكن نحن رحيمون بكم وبيننا وبينكم رفق حتى ااخ ترسل رسالة أيضا عن الإسلام مشركة ليست سيئة أبو المشكلة ا يا بابدرحمن أن بعض الناس بعض المسلمين في في الدول غير الإسلامية إذا كان هناك خلافات فقهية أو خلافات عقدية يظهرها إلى غير الم س ل م ي ن هذا أمر أريد أن أسألك عنه الأمر الثاني ي ع ن مثل إيش مثلا عطني عبدالعزيز مثال يعني مثلا م س ا ل ة دخول شهر رمضان مم. يشهرون هذا عند غير المسلمين وأن أحسن. ترى من عادة المسلمين ألا يتفقوا في دخول شهر رمضان ويبدأ النصراني مثلا أو اليهودي أو غير أو الملحد يرى من المسلمين دائما مختلفين ا ل م ر ا ك ز الإسلامية دائما مختلفة محسن يعني ي ن ش ر و ن غسيلهم عند الآخر محسن و وه... ه ن في نقطة اختلاف ا ي ض ا تكمل على كرام خابد العزيز اللي هو الآن هم لا ينظرون الإسلام إلا أنه متفرق سنة وشيعة قلوا اتفقوا وبعدين ا نصدقكم و ق ت ه ا وهذه مشكلة شوفوا وجود الخلافات يا ا خ ي ترى بالمناسبة هي ليست خاصة بالمسلمين حتى النصارى عندهم خلافات في خلافات عقدية بين ا ل أ ر ث و ذ ك س والكاثوليك والبروتستانت صحيح. خلافات في العقيدة يعني هل الأقانيم الثلاثة سواء الله عيسى روح القدس؟ أم الله ثم عيزه روح القدس مع بعض ا و الله بعدين عيزه بعدين روح القدس هذه مسألة في صلب العقيدة صحيح. ومع ذلك عندهم خلاف بين ا ل ا ر ث و ذ ك س والكاثوليك والبورتسن ووقع بينهم حروب في السابق لما كانوا متمسكين بنصرانيتهم أما هم الآن فأكثرهم أصلا نصارى بالاسم و ا ل ذ ترى أيضا لا يتمسكون لو تسأل يا شيخ والله لو تمسكه وتقول أعطني آية من الإنجيل ما يحفظ ا ع ط ن ي كيف تصلي متى آخر مرة دخلت الكنيسة؟ قال أصلاً ن ا منذ أن ولدت ما دخلت الكنيسة وهذا ترى أمر أصبح م ش ه و ر ا عندهم، فهم عندهم خلافات ترى لكن لأن المسلمين أكثرهم متمسك بدينه ومتحمس له ويرى أنه على صواب وبالتالي هذه خلافات تقع بينهم، لكن أنا أؤكد وأرسلها رسالة حقيقة إلى إخوتي و ا ح ب ت ي اللي في الخارج يعني يحاولون دائماً أن يتفقوا على شيء، وأنا كنت أسأل ك ث ي ر ا من قبلهم يعني أنت وش ر ا ي ك في الموضوع كيف نتفق وهؤلاء ي ص م و ن مثلا مع السعودية وهؤلاء ي ص م و ن مع مصر وهؤلاء ي ص م و ن برؤية خاصة وهؤلاء عن المجلس الأوروبي وهذا فكنت أقول لهم إذا اختلفتم فعودوا إلى البلد التي سمها الله تعالى أم القرى الله جل وعلا يقول لتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى اللي هي مكة والقرى كلها بنات لها والبنات يتبعن أمهن هذا معروف ويتبعنا رأيها ومشوراتها فما دام الله تعالى سمى مكة أم القرى قال لتنذر أم القرى ومن حولها فما دام أنكم اختلفتم ولم تتفقوا على شيء خلاص ا ذ ن اتبعوا أم القرى ما دام مكة يصومون اليوم صوموا اليوم واتفقوا يا أخي على شيء لكن أهم شيء أ لا يظهر مثل هذا الخلاف ا و م ث ل ربما يبدأ بعضهم يسب بعض ا ع ب ر المنابر أو غيرها طيب أبو عبد الرحمن الآن في عكس صورة الاسلام عند الاخرين عند غير المسلمين م. هل ا ل ا و ل ي ه انه ن ا اترك مثلا فرضيات مثل مثلا ل ج ه د مثل مثلا اشياء فرضها الاسلام ل م ح ب ه مثلا ل ك ف ا هل ا ل ا و ل ي ه اني انا اترك هذه الاشياء لاعكس صوره ج م ل ه حتى اعرف انه مثلا بيهتدي واحد او اثنين او ثلاثه و ا ت ر هذه الاشياء او احاربهم او انه ابدا ب ا ل ا ل و ي ه هذه ع حساب ا ن و ل ل م ك ن اشوه ص و ر ة ا ل إ س ل ا م عند ملايين احسن انه شوف في بعض ا ل ا ش ا ء لا يحتاج الإنسان إلى وقت حتى يستوعبها يعني مثلا ما يتعلق بحكمة الإسلام من ا ب ا ح ة وجود الرق مثلا وأن إذا وقع معركة بين المسلمين والكفار وجاء م ع ر ك ه وناس من الكفار خرجوا في القتال ما هم جلسوا في بيوتهم خرجوا وتقاتلنا ثم المسلمون أسروا بعض الكافرين طيب ماذا نفعل بهالأسرة؟ ن س ج ل ه م طول حياتهم مشكلة تقتله مشكلة ترجعه بلده ويخرج بكرة يقاتلك مشكلة ما لا تفعل به صح. ما ف ي ا ل ل يصبح ي رقيق عبد مملوك عندك لكن تطعمه وتسقيه وتسكنه وتعالجه وتكرمه وتعامل ت ع ا م ل حسن ا ل ى آخر ا ح ي ا ن ا شرح هذا المفهوم للمسلم الجديد لا يستوعبه مه. وبالتالي يأخذ صورة سيئة ع ل الإسلام يقول الإسلام أباح الرق الإسلام أباح تعدد الزوجات الإسلام يحرم مدرق فأحيانا تقول أخر هذه المسائل بعد مثل مثلا أ م ر ا ة جاءت وأسلمت لا ت ق ل لها ش ف ت ر ي د ذ ا س ل م ت ي ا ن ت زوجك نصراني قالت نعم ترى زوجك نفرق بينك وبينك وترى يعني مع المسألة فيها خ ل ا ف طويل هل تفرق مباشرة ولا تفرق بعد نهاية العدة بن قيم ب ك ر في في ا ح ك ا م ه ا ل ذ م ب تسعة أقوال في المسألة ورجح بعضها فأحيانا بعض الأمور التي لا يستطيع استيعابها فتكون نظرة ع ن الإسلام سيئة لا تذكرها أي. لا تذكرها حتى يتمكن ا ل إ م ا ن من قلبه ويكون عنده نوع ط و ا ع ي ه للدين و ا س ت ج ا ب ه له بعد ذلك تأتيب الهدوة تقول ترى المسألة كذا وكذا يا ا خ ي أنا انا قابلت بعض الناس عندهم سمعة سيئة عن الإسلام بسبب تعامل اشتغلوا خدم عند بعض المسلمين اشتغلوا عمال عند بعض المسلمين فلبيني مثلا غير مسلم ولا هندوسي ولا غيره ويؤخروا ل ر ا ت ب ه ا و يجعلون تسعة أشهر ما يستلم الراتب بعدين يقولوا نشوف نعطيك حق ستة شهر و وتسافر أو تجلس يلا روح اركض ورانا في المحاكم بالله هذا أي نظرة سيعود بها عن ا س ل ا م المسلمين هل تصدق يقول للإخوة في, في مكتب الدعوة والله الحمد في الرياض الآن ا ل ا ح ص ا ئ ي ا ت تقول ا ن ه خلال كل نصف ساعة يدخل مسلم جديد في الإسلام ا والله ي خلال كل نصف ساعة ويقولون إن ث ل ا ث ن في ا ل م ئ من هؤلاء الذين أسلموا أسلموا بسبب حسن تعامل مكفوليهم اللي هم عندهم <تصفيق> إما خادم وإما سائق ومعامل هيا س ا م بس بي س ل ط الأمرك مثلا كأتفقه في الدين أو الإسلام مثلا شخص أجنبي سألني مثلا أو امرأة كبيرة في السن مثلا أنا كنت في خارج الدولة وزي كده سألوني عن الإسلام مثلا سألوني عن تعدد الزوجات سألوني عن الختان سألوني عن كيف أقدر أفيدهم بهالمعلومات اللي قد تكون غائبة ع ن ه م غير مسلمين نعم غير مسلمين وطبعا في مثل هالحال لابد انك تهيي اهلي لقبول الكلام يعني واحد فرضا ابوه مات ماتت تقول ابوك مات يمكن يموت بعد وتقول لك تعرف الحياة حياة وموت ما في واحد ما استمر في ا ل ح ي ا ه والواحد سبحان الله ي ن م و ت صغير ويموت شوي شوي بعد ا ت تخبر بالخبر فكذلك هؤلاء اذا علمت ان مسألة الختان ولا مسألة كذا بتسبب عنده مشكلة فمن البداية هيئة لها مثلا مثلا يعني ا ن الإسلام يشرع بعض الأشياء وتكون هذه الأشياء هي مصلحة الإنسان ليست في مضرته الله تعالى ما بينه ب ي ن ا عداوه يقول اقطعوا كذا منكم ا و ما تولدون ولا عددوا الزوجات ولا إنما الله سبحانه وتعالى يريد الرحمة بنا ي وبالتالي شرع الله تعالى كذا وكذا ت ر ى هذه رحمة ل ا ن في بعض القبائل الرجل نحن قبل كم يوم كنت ن ر وعبد ا ل ع ز بعض الشباب في في تنزانيا فكان الملك لقبائل الماسايد زوج خ م ا ش ش ا ل ل ه عبد العزيز ت م ن ى أ ن واحد من قبيله ت س ما ينفع اللون ما يجي م ع <تصفيق> اللون ما ه ا ل ل و ن ما يركب هناك فالالمقصود <تصفيق> انه يتمنى احيانا انه يقول لك لا والله ارجعني للاسلام خلني ابو اربع حريم احسن ما يكون عنده عندنا 15 فهذه ا ل أ ش ي ا ء تحتاج احيانا الى نوع من ا ل ت ه ئ ة ه لا حتى يتقبلها ل لكن... ك طيب ما لش المقاطع ولكن الآن في ظل التطورات الجديدة ا ل ا ن ما شاء الله ت ل ا ق ي اللي في أمريكا يعرف عن الإسلام من خلال مثل المواقع ا و ا و ا ل ا ن ت ر ن ت ا ن ا كيف أقدر أني أنا ا و ص ل ا ل ر س ا ل ة هذه جميل جميل أنك أثرتها ل ن ق ط ة ا و ل شيء لا تتكلم عن شيء عن الإسلام ا إلا ل ا وأنت متأكد من صحة المعلومة <تصفيق> لا تبدأ تضع أحاديث ومعلومات وكلها خطأ الأمر الثاني في تعامل الإنسان خاصة من خلال الغرف الصوتية غرف البالة كل غيره يحرص الإنسان ا ن ه يحفظ مثلا يعني ا ل ا خ ل ا ق الإسلامية في تعامله في دعوته في مقابلة ا ل س ي ئ ه بالحسنة بحيث أنه يعطي صورة طيبة عن المسلم لما يدخل الإخوة الذين ا في الخارج المقيمون يا جماعة الآن عدد المسلمين المقيمين في الخارج من العرب لا أقول المسلمين عامة بل من العرب أكثر من 5 0 س مليون ج عدد كبير جدا طيب هؤلاء المسلمين المقيمين في الخارج طبعا كثير منهم عرب وعدد منهم غير عرب مثل ا ت ر ا ك مثلا وفيهم مجموعات من الصوماليين والبوسنويين وغير وإخواتنا العراقيين و غ ي ر ه لكن المقصود أنهم يعني يمثلون ق و ة عندهم في البلد حتى أن عدد من ر ؤ س ا ء الدول يحاولون أحيانا أن يكسبوهم حتى يكسبوا أصواتهم في الانتخابات هؤلاء مطالبون في تعاملهم المالي يعطي صورة طيبة عن الإسلام لا يتحدث الناس أن المسلمين يسركون في مظاهرهم أعطي صورة طيبة عن الإسلام لا يتحدث الناس أن المسلمين ي متبذلين في لباسهم وسخين د ا ئ م ا في روائحهم لا يتحدث الإسلام أن المسلمين س ي ئ ا ل ر ا ئ ح ة في وظائفهم لا يتحدث الناس أن المسلمين مفرطين في الوظائف في دراستهم لا أريد يتحدث الناس أن المسلمين أغبياء في الدراست أريدك أن تكون الأول في دراستك والأول انضباطا وتجي قبل الدوام وتطلع يعني في, في, في الوقت ويصبح تعاملك رائعا وهذا بالعكس يا جماعة ترى هذا أيضا يرسل رسائل إليهم يجعلهم يبحثون عن الإسلام أحيانا من غير ما تدري أنت لذلك حتى الشعائر اللي أوجبها الله تعالى ت ق ا م في ا و ق ا ت ه مثل الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض ومسجد وطهورة فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي طيب ا ن ا لما أصلي في مطار مثلا ا و أصلي في, في طائرة أو في غير ذلك ا ن ا في الحقيقة أرسل رسالة للناس أقول ترى في دين اسمه إسلام أنت يا من تراني أعمل ه الحركات ترى هذه ليست حركات رياضية لا هذه حركات دين إذا أنت متعجب من ه الحركات اذهب وابحث عنها هذه السمعة ا ل ل ي أن ترسلها رسائل من غير ما تشعر ربما دخل ق و ا م في الإسلام بسببك <تصفيق> أنا حتى ودي توصل الرسالة ا ب و عبد الرحمن للي عنده موقف سيء من الإسلام بكرة <تصفيق> ل يطلعون يقولون والله العريفي قاعد يحسن الصورة ويحسن الصورة البعض يخلط ما بين عاداته التقاليد والأمور الشخصية الفردية <تصفيق> أن هذا ه هذه ه ذ الإسلام قاعد يمرهم ب ذ ا الشيء أحسن ف م ودي يقولون والله هذا قاعد يحسن الصورة وهي أصلا سيء <تصفيق> صحيح ا ن ا بتكلم من نقطتين بناء على كلامك النقطة الأولى أنني أطالب كل من يتكلم عن الإسلام أ لا يتكلم عن الإسلام بناء على تعام ل ياهلة. ا <تصفيق> ت يعني تبغى تعرف أ ش ا ء الإسلام اذهب وانظر فيه أصول كتب الإسلام وتعاملات الناس الذين هم متزمون بالإسلام لا تنظر إلى تعاملات عامة الناس الذين ربما هم جهنة يعني بعض الناس الآن يعمل بعض الشعائر هي ليست من الإسلام ويظن أنها من الإسلام أعطيك مثالا سئلت قبل فترة عن شخص في أحد البلدان رأى في المنام أنه يذبح ولده فلما أصبحت قال لي ولده ا ن ي أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى والولد صغير وأخذه وذبح فلما سئل عن ذلك وأنكر عليه قال يا أخي هذا نص القرآن ا ب ر ا ه ي م عليه السلام رأى في المنام ا ن ه يذبح ولده إسماعيل قال ل ل ه فلما أسلم وتله للجمين جاء بيذبح ولده حتى فداه الله بكبش ا ن ا الله ما فدا ولدي بكبش طيب من قال لك الأخ نبي من الأنبياء أنت رؤياك وحي اسأل علماء فلما يأتي واحد ويفعل مثل هذا الفعل وهذه واقعة في أحد البلدان وسئلت عنها طيب من, من أين نغطي هذه السوءة التي عملتها الآن هذا جاهل ا و بعض الناس اللي يتعامل مع زوجته تعامل سيئ بعض العرب مثلا أو بعض المسلمين مقيمين في الخارج والجيرانهم الشقة الثانية يسمعون كل يوم ص ر ا خ ه على زوجته وضربه لها وأولاده يضربهم ثم النساء أنفسهم تبدأ تقول الحمد لله أني ما تزوجت, ما تزوجت مسلما لأن المسلم يضرب زوجته ويتعامل لا يا أخي لا يؤتى الإسلام من ق ب ر ك هذا الموضوع يا جماعة مهم حقيقة فيه أن الإنسان يحاول دائما أن يعطي صورة طيبة عن الإسلام في كل تعاملاته حتى على الأقل لا يؤخذك الله تعالى يوم القيام على خطأ وقعته ا س أ ل الله ا ن يجعلنا جميعا بإذن الله يعني ممن يدعون إلى الإسلام بأفعاله وأقواله يجعلنا هدات المهتدين الله يجزيكم خير ا ش ب ا ب أنتم ا ي ض ا أيها ا ح ب ة ش ك ر لكم ا ن ص ا ل ت ك م وأسأل الله أنكم ن بإذن الله استطعنا ا ن نوصل يعني الرسالة واضحة إليكم وأنا واثق من قدراتكم ومن ثقافتكم بإذن الله تعالى وأن الذين يشاهدون هذا البرنامج هم من المميزين والمميزات الذين بإذن الله يعطونا صورة طيبة عن الإسلام ا ل ى لقاء آخر بإذن الله من برنامجنا مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته